يبصرونهم يود المجرم لو يفندي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واقعيه وفضيلة التي فيه ومن في الأرض جميعا ثم ينديه كلا إنها لغى نزاعة للشوى الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين انخدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفرودهم حافظون إلا أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن بدع وراء ذلك فَأُولَئِكَ همُ العادون وَالَّذِينَ همُ أَمَانَتِهِمْ وَعْهِمْ راعون وَالَّذِينَ همَّ بِشَهَادَتِهِمْ قائمون وَالَّذِينَ همْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ فِي جَنَّةٍ مُكْرَمٌ فما للذين سفروا قبلك مضعين عن اليمين وعن الشمال عزين أي طمع كل مرئ منهم أن يدخل جنة نعيم